سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الرحمن على العرش استوى يعلم السر وأخفى سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بيديه الخير إنه على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعاطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك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 واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب يا فرجنا أخلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاه yeah المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة من نقصد وأنت المقصود ومن الذين اسأله وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذين توجه إليه وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من يلجأ إليه الخائفون يا من بكرمه يتعلق الراجون يا مفرج الكربات يا غافر الخطئات يا قاضي الحاجات إلهنا وسيدنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك إليك, إليك نرفع بثنا وحزننا إليك نرفع شكايتنا هذه أيدينا لم ترفع لغيرك هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جبا هنا لم تسجد لسواك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ولجناتك اجون ومن عذابك مشفقون نسالك يا الله نسالك يا الله ان تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم وجعلنا فيه من عبادك المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهدين والداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماضي فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك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 جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهم إنا نسألك من الفهم عن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين اللهم واحشرنا في زمرة المتقين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجاته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته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 يا اطمئنا الدنس اللهم واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان اللهم ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران اللهم وخص منهم الآباء والأمهات خص منهم الآباء والأمهات اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحم كما ربونا صغارا اللهم واجزهم عنا خيرا واجزهم خيرا ما جزيت والدا عن ولاده اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر عذاك عذا الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى يا منتهى كل نجوى يا ناصر المظلومين ويا قاهر المتجبرين ويا مجيب دعوة المضطرين اللهم قاتل الكفرة الذي يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك اللهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم اللهم وأبدل أمنهم خوفا ضعناهم فقرا وقوتهم ضعفا وقوتهم ضعفا وعزهم ذلا اللهم وانزل عليهم نقامتك وارفع عنهم عافياتك اللهم وكل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم وكل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همهم ونفس كربهم وحقن دماءهم اللهم وحقن دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم وقبل شهداءهم وقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين يا ذا الجلال والاكرام يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق لي أمرنا بكل ما تحب وترضى وهيئ له البطالة الصالحة التي تحضه على الخير وتعينه عليه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 بسم <سلسل> الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصري> على موقع الشيخ ياسر بن راشد الدوسري